غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَا عَلَىٰ آدَابَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّكَ تبعون إلا رجلا مسحورا، أَظْرِ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلُوا فَظَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامٌ وَرُفَاتٌ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَا خَلْقًا جَدِيدًا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 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا غيانا كبيرا وإذ قلنا للملا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 وَإِن كَذُّ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا آن فَثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا